نحن شاق الحسين بهدى نحن عوش شاق الحسين والدماء والدماء الثمين قد أرخصت قد أرخصت بهدى بهدى أم البنين نحن عوش بهدى بهدى أم البنين نحن عوش شاكل حسين ودي ماء الثمان ودي ما Al-Hussein Al-Wat-N Al-Hussein Al-Wat-N Al-Hussein Al-Wat-N في هودى أم البني نحن عشاق الحسين آه ودي ما آه قد أرخصت قد أرخصت أبناءها